لفضيله <تصفيق> الدكتور كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الْأَرْضَ مهاد وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم شباتا وجعلنا الليل لباسا وبنينا فوقكم سبعا بُونَ نَذَا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء ما كانت سراة إن جلنا ما كانت مرصادا صادل طاغين ما أبا. فيها الدكتور وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا Benzo. أسرابا وكأسا ذهاقا لا يسمع رب السماوات والأرض وما بين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا فمن شاء اتخذ إلى ربه مَا فمن شاء You'll <laughs>